لا ترون الجحيم ثم لا ترونها اينا اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر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 بدن في الحطمة، كلا ليمبدن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد